فحصي الكل والقلوب علم بضعفي على العيوب داوي لي الذنوب الزنوب ربي فأتوب يا ربي أعني محتاج معون تكعد ضدني لولا بالنعم كرب قادرا تعين طباه الليل تليه معين يزد ايمان وبيتهلل في كل حين قوي ثقتي في إيماني وبعيد الشك الشيطاني أنمو مواهبك تملاني وبلوغ لقامة روحاني الحب يا قدير كل الأشياء تعمل للخير واسكن في قلبي ليستنير فيه الحس والتفكير